وما خل قذك على الأنثى إن سعيكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق في الحسنة فسنيسره للسراء وأما من بخل واستغنى وكذب في فسنيسره للعسر وما يغنى عنه ما له إذا ترد إن علينا للهدا وإن لمال الآخرة والأولى فأذوتما رتلا الله